بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وبعد فلازلنا مع ر س ا ل ة ا ل ت ب و ك ي ة ل ي الامام ب ن القيم رحمه الله تعالى رحمه و ا س ع ة ولازلنا مع المقدمات التي تكلم عليها عليه ر ح م ة الله تعالى والتي جعلها كالمدخل لما يريد الحديث عنه مما يتعلق ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى و ا ل ه ج ر ة إ ل ى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما يتعلق ب ع ل ا ق ة العبد بربه عز وجل و ع ل ا ق ة العبد بالخلق ف أ و ر د مقدمات في هذا الباب و تكلم حول ما يتعلق بالتعاون على البر و التقوى و الفرق بين البر و التقوى و ذكر عن ث ل ه مما ورد في الشرع مما لو أ ف ر د دخل فيه ا ل آ خ ر و لو جمع افترق عن ا ل آ خ ر و اختلف فيه المعنى كالبر و التقوى و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م ا ل إ ي م ا ن و العمل الصالح الفقير و المسكين و كذلك ا ل ف ا ح ش ة و المنكر و غير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى رحمه و ا س ع ة ولا والتقوى زلنا الكلام على البر في و لا زلنا في الكلام على البر و التقوى ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى واما عند اقتران احدهما ب ا ل آ خ ر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسوله وصحبه اجمعين اما بعد قال المولد رحمه الله و أ م ا عند اقتران احدهما ب ا ل آ خ ر كقوله تعالى وتعاونوا ع ل الندع والتقوى فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره و ا ل غ ا ي ة ا ل م ق ص و د ة ب ن ف س ه ا ف إ ن الفرق مقصود لذاته اذ هو كمال ا ل ع ق د وصلاحها ل ذ ي لا ص ر ا ح له بدونه كما تقدم و أ م ا التقوى فهي ا ل ط ر ي ق ا ل م و ص ل إ ل ى الفرق و ا ل و س ي ل ة إ ل ي ه ولغطها يدل على هذا فإن فكان اصها وقوى فقله ا ق ا ا ل غ و ث ا ث ة كما قالوا تراث من ا ل و ر ا ث ة وتجاه من ا ل و ج ه و ت خ م م من الوهم ونظائره فلفظها تات على انها ا ل و ق ا ي ة ف إ ن المفتقر جعل بينه وبين النار و ف ا ي ة ف ا ل و ق ا ي ة من ذ ا ب دفع الضرر والبذل من ذ ا ب ت ح س ي ن النفع التقوى كالحميه والجنه كالعاده والصحه طبعا يقول النسخ قد تختلف و ا ل ن س خ ة التي بين ايديكم التي طبعت و ص و ر ة فيها س خ ط كثير و خ ط أ كثير و أ ف ض ل النسخ هي ن س خ ة دار عالم الفوائد التي طبعت عن مجمع الفقه ا ل ا ا ل ت ا ل م تكلم رحمه الله تعالى عن اقترام احدهما بالاخر اذا اقترن ذكر ا ل ب ذ والتقوى ذ ك ر ن عند الاختلاف ما الذي يدل عليه ا ل ب ذ وما الذي يدل عليه او المعذر عند الافتراض فانهما كل منهما يدخل في الاخر كل منهما يدخل في الاخر فاذا ذكر ا ل ب ذ دخل فيه التقوى واذا ذكر ف التقوى دخل فيها البذل ولكن عند الاقتران إ ذ ا ذكر كل منهما فيقول أ م ا عند اقتران أ ح د ه م ا ب ا ل آ خ ر ك ق و ل تعالى وتعاونوا على البذل والتقوى فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره و ا ل غ ا ي ة ا ل م ق ص و د ة لنفسنا السبب المقصود لغيره و ا ل غ ا ي ة ا ل م ق ص و د ة لنفسها هذا هو, الذي هو الفرق بين البر والتقوى إ ذ هو كمال العبد وصلاحه س ي ا ت ا ل ك ر ا م قال واما التقوى فهي الطريق الموصله الى البر هذا معنى كلامه السابق حين ا ل ق الفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره فالسبب المقصود لغيره ما هو هو في قوله التقوى هي الطريق ا ل م و ص ل ة إ ل ى البر و ا ل و س ي ل ة إ ل ي ه و ل ف ه ا يدل على هذا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اتقى الله سبحانه و تعالى ف إ ن ه يجعل بينه و بين ما حرم الله وقايه حادث ي ح ج ز ه عما ن حرمه الله سبحانه و تعالى ا ت ك ب ع ذلك ث يتعلق ا ل ل غ ة ثم قال فلفظها دال على انها من الوقايه فان المتقي قد جعل بينه وبين النار وقايه وهذا هو المقصود من اوامر الله سبحانه وتعالى ان تجعل بينك وبين النار وقايه تجعل بينك وبين اسباب النار ما حرمه الله سبحانه وتعالى وقايه ف ه ن ا ك حاجز بينك وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى لكي لا يوصلك هذا الحادث إ ل ى الوقوع في ن ا ر جهنم و ا ل ع ي ا ر من ا ل س ه سبحانه و تعالى طبعا يا اخوان هذه مقدمات و ل ا د ن ا مع المقدمات و يريد بهذه المقدمات غ ا ي ة مقصوده س ت ا س ي معنا إ ن شاء الله عند ب د ا ي ة كلامك في ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله و إ ل ى ر س و ل صلى الله عليه و سلم لكن لا بد أ ن تفهم أ ن هنالك أ م ر مقصود و واجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى وواجب بينك وبين ا ل خ ل ف وهذا ج م ع الدين هذا يجمع لك الدين كله ف إ ذ ا قمت بالواجب الذي بينك وبين الله والواجب الذي بينك وبين ا ل خ ل ف فقد قمت بما أ م ر الله سبحانه وتعالى به والدين مهما حاولت ت ب ر ك إ م ا في هذا الجانب و إ م ا في هذا الجانب إ م ا جانب متعلق بالواجب مع الله سبحانه وتعالى و انما ذلك متعلق بالواجب مع الخلق فهذه م ق ط ما تصور ن ك ا ه شاء الله ما يحيي بعدها بحول الله عز و جل يقول ف ا ل و ق ا ي ة من باب دفع الضرر و ا ل ب من باب تحصيل النفع ف ا ل و ق ا ي ة تقيك من الضرر الذي هو الوقوع في ن ا ر جهنم و العياذ بالله و البر من باب ت ح س ي ن النفس ل أ ن ه هو الذي يسوقك الى ا ل ج ن ة و إ ل ى رضوان الله عز و جل فالتقوى ك ا ل ح م ي ة و البر ك ا ل ع ا ف ي ة و الصحه التقوى ك ا ل ح م ي ة كالذي يترك الطعام و الشراب و اصناف لك الطعام و الوان الشراب ب أ ج ل أ ن يحافظ على ن ف س ه لكن البرد هو الذي فيه ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة و التقوى و ص ي ل ة إ ل ى حصول ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة هذه ا ل ح م ي ة ماذا تريد بها أ ن يحصل لك ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة فهذه التقوى ي و ص ي ل ه لحصول البرد و هذا باب شريف ينتفع به أ و ينتفع به انتفاع عظيم نعم ت ب ا ر و هذا باب شريف ينتفع به في ألقاء القرآن و د ل ل ا ت ه و م ع ر ف ة حدود ما أ ن ز ل الله على رسوله ف إ ن ه هو العلم ا ل ن ا ف وقد تم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أ ن ز ل ه على رسوله ف إ ن عدم العلم بلائم م س ت ن ز م مفسدتين علي مشايخ احداهما ان يدخل في مسمى لهم ما ليس منه فيحكم لهم بحكم المراد و ا ل م خ ر فيسوى فيسوى بين ما فرق الله بينهما والثاني أ ن يخرج م س ن ا ه ف ع ض افراده ا ف ل ت ح ت ه فيسلو عنهم ك م ه فيفرق بين ما جمع الله بينهما والذهبي ا ل ب ط ل يتفطر ل أ ف ر ا د هذه ا ل ط ا ع د ه و ا م ل ت ه ا فيرى أ ن ه ا سرا من الابتلاء او اكثره انما نشا عن هذا الموضع وتفصيل هذا لا ياتي فيه كتاب فقط ومن هذا لفظ الخمس فانه اسم شامل لكل مسجد فلا يمكن اخراج بعض الاستيراد منه وينفى عنها ع حكمه وكذلك فخذ الميسر واخراج بعض انواع الحمار منه وكذلك فخذ النجاح واجدار ما ليس بنجاح في مسماه وكذلك له الغنى وادراج بعض انواع ه ل ج ب ن ه وادخال ما ليس جذبا فيه وكذلك له ا ل ذ م ب والعدل والمعروف والمؤذن ونظريه واكثر منه ت ل ا ح ص ا ء نعم هذا الباب باب شريف باب م ع ر ف ة ا ل أ ل ف ا ظ ومعانيها والمصطلحات ومعانيها وهذا يحتاج لطالب العلم في ضبط مصطلحات ا ل ف ن و ن أ ي ض ا ليس فقط في جانب في فهم هذه ا ل م س أ ل ة على الخصوص بل على في جانب العلم على العموم سواء كان هذا في كتاب الله عز و جل أ و كان هذا في اوامر الله سبحانه و نواهيه عز و جل أ و كان هذا فيما يتعلق بمصطلحات ا ل ف ن و ن كما ذكرنا يحتاجه طالب العلم ل أ ن ضبط ا فهم المعاني يراد به أ م ر ا ه اما أ ن يراد به عدم إ د خ ا ل ما ليس تحت اللفظ هذا المذكور ع ن د ك والثاني عدم إ خ ر ا ج ما كان داخلا تحت اللفظ ف أ ن ت لا تقرب ما كان داخلا ولا تدخل مكان خارجا عن اللفظ ولذلك هذا لو لم الباب يضبط هذا تقع فهناك مسائل عظيمة ا بمسائل التكفير بعضها بمسائل ا ا م يتعلق ل ي قد إ ف ه ن مسائل م ر ت ب ط ة بالاعتقاد فترى من يحكم على فلان بالكفر ل أ ن ه لم يضبط مثل هذا الباب وترى من يرمي فلان ب ا ل ف س فهو لم يضبط هذا الباب ومن يرمي فلان ب ا ل ب د ع ة و هو لم يضبط هذا الباب لا شك أ ن الكفر له أ ح ك ا م و باب ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ح ك ا م لا بد أ ن يضبط حتى لا ينفرط العقل فيحكم على من يستحق الحكم سواء كان في الكفر أ و في التفسير أ و في التفريط من استحق الحكم يحكم عليه لكن أ ن يخرج من هذا الحكم من لم يكن داخلا فيه أ و أن يتقل في ه ذ ان الحكم م كان أن أو يثقل في هذا الحكم من كان خارج ا ل ع ن ه بظلم وجوه فهذا الذي لا يصلح نعم والمقصود أ ن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا ف إ ن العبد وحده معينا بعضه ببعض ثم قال تعالى ولا تعاون على الاثم والعدوان والاثم والعدوان في جانب النهي ونظير البر و ا ل ت ق و في جانب الامر و ا ل ف ق ما بين الاثم والعدوان ف ق م بين محرم ا ل ج س ومحرم القلب ف ل ع م م كان حراما لجنسه والعدوان ما كان ح ط م ا ل س ي ا د ة في قبره وتعد ي ما أ ب ا ح الله منه الان تكلم على قوله سبحانه وتعالى ولا ت ع ا و ن على الاثم والعدوان وهذا الجانب ا ل آ ن على ما يتعلق ب ع ل ا ق ة البشر بعضهم ببعض ولكن أ ر ا د أ ن يبين معنى الاثم والعدوان فقال و ا ل إ ث م والعدوان في جانب النهي نظير والتقوى في جانب الأمر. البر والتقوى في جانب ا ل أ م ر البر والتقوى في جانب ا ل أ م ر بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بما يتعلق بذلك و ا ل آ ن ا ل إ ث م والعدوان في جانب النهي وسيبين ما يتعلق بذلك فقال ا ل إ ث م ما كان حراما ل ج ن س ه ما كان حراما ل ج ن س ه هو حرام لكن العدوان من اسمه فيه اعتداء فيه اعتداء فهو متعلق بالقدر متعلق بالقدر كيف متعلق بالقدر الله سبحانه و تعالى أ ب ا ح للمضطر الذي يخشى على نفسه ا ل ه ل ك ة و ل م ي ج د غير ا ل م ي ت ة أ ن ي أ ك ل منها أ ب ا ح الله سبحانه و تعالى ل ل إ ن س ا ن ا ل م ط ط ق إ ذ ا خ ص ي على نفسه ا ل ه ل ج ه و لم يجد ما يشرب إ ل ا الخمر أ ن يشرب أ ب ا ح ه الله سبحانه و تعالى ا ل خ ب ر في نفسه حرام الميته في ن ف س ه حرام لكن ما يتعلق بجانب العدوان إ ذ ا ابيح ا ل إ ن س ا ن أ ن ي أ ك ل من ا ل م ي ت ف إ ن ه ب أ ي قدر ي أ ك ل ي أ ك ل حتى يشفع ي أ ك ل حتى تصيب الثقمه م ن الذي يجوز له أ ن ي أ ك ل ه هذا هو جانب العدوان واضح هذا هو جانب العدوان فيجوز له أ ن ي أ ك ل بقدر ما يدفع به عن نفسه ا ل ك ف ق ط ولا يزيد ي أ ك ل من ذلك بقدر ما يدفع عن نفسه ا ل ك ف إ ذ ا زاد فنقول له قد وقعت في العدوان قد وقعت في العدوان مثال آ خ ر الله سبحانه وتعالى اباح للخاطب أ ن ينظر إ ل ى ا ل م خ ط و ب ة يقول ن ب ي صلى الله عليه وسلم أ ن ظ ر إ ل ى ما يدعوك إ ل ى ن ت ا ح ن ا ف أ ب ا ح الله سبحانه وتعالى للخاطب أ ن ينظر إ ل ى ا ل م خ ط و ب ة لكن ما هو القدر الذي يجوز له أ ن هل ي ج و ز له أن ي س ت ل ر ب ا ل ن ظ ر هل يجوز له ان يسترز في النظر لا هذا قد وقع في العدوان واضح قد وقع في العدوان هذا المقصود المراد نعم شرب <تصفيق> الخمر الزنا ا ل س ر ق ة هذا إ ذ ن طيب النكاح الخامسه هو عدوان ل أ ن ه زاد على القدر الذي أ ب ي ح له فاعتدى العدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها ل حدود الله ل ا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وقال في الموضع عماقه تلك حدود الله فلا تقربوها لذلك التعدي يذكر معه الظلم ل أ ن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فمن تعدى فقد بغى فقد بغى و وضع الشيء في غير موضعه و ذلك و يفهم غير المراد و غير المقصود إ م ا هوى و إ م ا عن طريق ش ب ه ه قال فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون وفي ا ل آ ي ه الاخرى يقول ومن يتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه ويقول سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها فنهى عن قربان حدود الله ونها كذلك عن تعدي حدود الله عز وجل فنهى عن تعديها في ايه وعن قربانها في ايه نعم قال هذا بان حدوده سبحانه هي النهايات الفاصله بين الحلال والحرام ونهايه الشيء تاره تدخل فيه فتكون منه وتاره لا تكون د ه ئ م ا فيه فيكون لها م ق ا ب ل ي ن ففي الاعتبار الاول ن ه ا عن تحليها وفي الاعتبار الثاني لها عن قربانها نعم في الاعتبار ا ل أ و ل ن ه ا ي ة الشيء ت ا ر ة تدخل فيه تدخل فيه أ ح ي ا ن ا ن ه ا ي ة الشيء تكون داخله فيه الشيء فبالاعتبار ا ل أ و ل قال ف ت ل ك حدود الله فلا تعتدوها و بالاعتبار الثاني و ت ا ر ة لا تكون د ا خ ل ة فيه فيكون لها حكم مقابله و هي التي قال فيها ف ت ل ك حدود الله فلا ت ق ر ف ن ه فلا عن قربان حدود الله عز وجل نعم خصم فهذا خصم العفاف بينه وبين الناس وهو ان تكون م ح ا ر ض ت و لهم تهاوما على الذكر والتقوى علما وعاملا واما حاله قصر فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس هذا الذي مضى وهو ان تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا واما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو ايثار طاعته وتجنب معصيته وهو قوله تعالى واتقوا الله ا ل آ ي ة أ ر ش د ت إ ل ى ماذا إ ل ى الواجب بين العبد والخلق و إ ل ى الواجب بين العبد والرب سبحانه وتعالى ولكن هنا م س أ ل ه و قضيه واياه في قوله في قول ا ل م ص ل ف ولا يتم الواجب الاول الا بعز نفسه من الوسط و القيام بذلك لمحض النصيحه والاحسان و دعايه الارض وهذا يحتاج إ ل ى وقته العبد اذا قام ب ا ل ن ص ي ح ة للخلق ف إ ن ه إ م ا أ ن يراعي حظ نفسه و إ م ا أ ن يهمل حظ نفسه إ م ا ان يراعي حظ نفسه و إ م ا أ ن يهمل حظها فقد ي ن ت ف ت إ ل ى نفسه إ ذ ا أ م ر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الى الله سبحانه وتعالى قد ي ن ت ف ت الى حظ نفسه ف إ ن ه قد يؤذى وقد يطرد وقد يعاق وقد يذكر بشيء وغير ذلك قد تحصل له أ م و ر في جانب دعوته و أ م ر ه بالمعروف ونهيه عن المنكر فقد ينظر إ ل ى حظ نفسه ومن الخلق من يهمل حظ نفسه فلا يلتفت إ ل ى حظ النفس و هذا الذي أ ر ا د أ ن يسير اليه بقوله ولا يتم الواجب ا ل أ و ل إ ل ا ب ع ز ب نفسه من الوسط و القيام بذلك ل ن ح ذ ا ل ن ص ي ح ة و ا ل إ ح س ا ن و ر ع ا ي ة ا ل أ م ر فينظر إ ل ى ماذا إ ل ى ا ل ن ص ي ح ة و ا ل إ ح س ا ن و يهمل حظ النفس و لذلك إ ذ ا تكلم تكلم بالحق الذي يدين الله سبحانه و تعالى به ولو علم أ ن ه سيؤذى في ذلك ولا بد أ ن يؤذى في جنب الله عز وجل ولا بد, ولا بد ان يؤذى في سبيل الله سبحانه حتى لا بد منه ولا يمكن ا ل ع ب د ان يقوم بحق الله سبحانه و تعالى في الخلق إ ل ا و أ ن يحصل له من ا ل إ ي ذ ا ء في النفس و ل ا ب د لا بد من ذلك و ت أ م ل في ح ا ل البصر ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام كيف اوذوا في ا ل ل ه سبحانه وتعالى و ت أ م ل في حال النبي صلى الله عليه وسلم يقرب من م ك ة ويؤذى ويطوف خلفه الصبيان والمدانين بل ويقولون عنه صلوات الله وسلامه عليه مجنون ويطوف خلفه العبيد ويرمونه بالحجاره صلوات الله وسلامه عليه وشف ما قدموا وما صدق ذلك عنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن دعوته التي دعا اليها و إ ل ى دين الله سبحانه وتعالى ما صده ذلك ولا رده ذلك بل لا زال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ذلك عملا لقوله سبحانه وتعالى و ا ع ب ه ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين إ ل ى ان توفاه الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك حتى على ت ر ا ق الموت صلوات الله وسلامه ع ل ي ك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م ف س ا د وهذا في ا ف ر ا د م و ت ع ل ي الصلاه والسلام في مرض الموت وفي مرض الموت ي ق و م ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة صلوات الله وسلامه عليه وفي مرض موته قام بحق الله سبحانه وتعالى خير قيامه وحق قيامه صلى الله عليه وسلم وكذلك الصالحون فلا ب ت من الاذيه فيه جنب الله عز و جل ولا تنتظر أ ن يفرش لك هذا الطريق بالورود ما يمكن الطريق هذا لا يفرش لك بالورود لا بد أ ن تؤذى لا بد أ ن يحصل لك ش ي ء من ا ل أ ذ ي ة في النفس أ و ا ل أ ذ ي ة في ا ل س ن ة هذا لا بد منه ل أ ن هذا هو الطريق الصالح لكن يكون ا ل إ ن س ا ن صاحب ح ك م ة في دعوته و لا ينطلق في دعوته ب ج ه ا ل ة و لا ينطلق في دعوته دون ر و ي ة و ن ظ و بعد نظر و النظر إ ل ى مالات الامور بل ينظر إلى في دعوته ا ل الله سبحانه و تعالى ب ح ك م ة و ر و ي ة و ي ت أ م ل في الطريق الذي يسير عليه هذا ا لا أ ب ل و أ م ا الثاني قال ولا يتم له أ د ا ء الواجب الثاني الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى قال ولا يتم له أ د ا ء الواجب الثاني إ ل ا بعدل الخلق من ا ل ب ي ن فلا يجعل بينه وبين الله عز وجل أ ح د فلا أ ح د بينه وبين ربه سبحانه وتعالى والقيام به لله إ خ ل ا ص ا ومحبه وعبوديه فيفعل ما يفعله لله سبحانه و تعالى و يقصد وجه الله عز و جل و يقصد ما أ م ر الله سبحانه و تعالى به و ل ا عنه هذا الذي يقصد فلا يجعل بينه و بين الله سبحانه و تعالى و سائل هذا من ج ه ة و لا يقصد بما يفعله غير وجه الله عز و جل بل لا يقصد إ ل ا الله تبارك و تعالى ف إ ذ ا قام بالحق ا ل أ و ل تم له الواجب ا ل أ و ل وهو في عزل نفسه من الوسط بينه وبين الخلق وقام في الواجب الثاني بعزل الخلق بينه وبين الله سبحانه وتعالى تمت له عبوديته لله عز وجل ولذلك يقول فينبغي ا ل ت ف ض ن لهذه ا ل د ق ي ق ة التي كل خلل يدخل على العبد في أ د ا ء هذين الواجبين إ ن م ا هو من عدم مراعاتها علما وعلا وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أ م ر ه فرطا عبد القادر هو عبد القادر القادر جيلانه هو من جيلان. المعروف المشهور المتوفى في ا ل س ن ة الحاده والستين بعد الخمس م ئ ة من ا ل ه ج ر ة كان من علماء اهل ا ل س ن ة رحمه الله تعالى وقد تعلق به كثير من أ ه ل البدع والضلال ونسبوا اليه أ ش ي ا ء ا ك ث ر ه مكذوب كما ذكر غير واحد من أ ه ل العلم كالذهب وغيره أ ك ث ر ما ينسب إ ل ي ه مكذوب عليه ر ح م ة الله و ه ن ا ك أ ش ي ا ء كما يقول ا ل ذ ه ب أ ُ ك ِ د ت عليه و الله الموعد في هذا الذي أ ُ ك ِ د عليه أ م ر ه إ ل ى الله سبحانه و تعالى لكن الرجل كان أ ه ل ا ل س ن ة وهنالك شيء من الكلام الذي أ ُ خ ذ عليه رحمه الله تعالى رحمه و ا س ع ة لكن توسع وغلا فيه أ ه ل البدع حتى صار من يعبده من دون الله سبحانه وتعالى ويستغيث ه من دون الله ويلجا اليه في الشدائد من دون الله سبحانه وتعالى وكلامه هو الذي نكرناه كن مع الحق بلا خلق مع الله سبحانه وتعالى بلا خلق لا تجعل بين الله سبحانه وتعالى خلق وسط ومع الخلق بلا نفس فلا تراعي حظ نفسك في جانب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن لم يكن كذلك لن يزل فيه تحذير ولم يزل امره ك م ط ل ا ط هذه ا ل آ ن انتهى من ا ل م ق د م ة التي معنا و ا ل آ ن سيدخل فيما أ ر ا د الكلام عليه عليه ر ح م ة الله تعالى حين بين لك واجبا بينك وبين الخلق وواجبا بينك وبين ك الرب تبارك وتعالى نعم قصه لما قصت سير السير و ا ل س و ط ن ا ل م ص ا ف ر دار الغرفه وحين بينه وبين مصفوفاته وعوائله ا ل م ت ع ا ق ه ب ا و ط ن ولوازمه ا أ ح د ث له ذلك امرا آ خ ر فاجل فكره فأجال. وينفق <تصفيق> فيه بقيه عين الله دخل في المقصود رحمه الله تعالى وهو ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله و إ ل ى الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لما فصلت عير السيف واستوطن المسافر دار ا ل غ ر ب ة و حيل بينه وبين م أ ل و ف ا ت ه و عوائده ا ل م ت ع ل ق ة بالوطن و لوازمه أ ح د ث له ذلك نظرا اخر العبد إ ذ ا خرج عن داره و سافر و استوطن دار ا ل غ ر ب ة و قد كان في وطنه له مالوفات يالفها وعادات اعتادا ه فانه في حال السفر حين استغفر دار الغربه احدث له ذلك نظرا اخر فاجال فكره في اهم ما يقطع به منازل سفره في هذا السفر ما, الذي ما هو اهم ما يقطع به منازل السفر ولكن أ ي سفر هو السفر إ ل ى الله سبحانه وتعالى وما الذي ينفق فيه ب ق ي ة عمره ف خ ص و ص ا إ ذ ا علم العبد أ ن ه قد سافر و أ ن ه لا يرجع فلا يزال العبد المؤمن في سفر و لن يرجع إ ل ى موطنه و د ا ر ه إ ل ا بعد الموت و أ م ا في هذه الدنيا ف أ ن ت في سفر ولا تزال في سفر ولا ترجع إ ل ى موطنك إ ل ا بعد إ ل ا بعد الموت فاما ان يكون موطنك ج ن ة عرضها السماوات والارض واما ان تكون نارا ف ل ظ ى أ س ا ل الله العافيه、والعافية. فلا و يزال في سفر ويمشي في سفر فلا بد له أ ن ي ب ح ك عن ما يتزود به في هذا السفر و م ن الذي يعينه على قطع هذا الطريق حتى يصل إ ل ى موطنه سالما معافى وهذا الذي سوف ي أ ت ي الكلام عليه هنا قال ف أ ر ش د ه من بيده ا ر س ل ه إ ل ى أ ن أ ه م شيء يقصده انما هو ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله ورسوله ف إ ن ه ا فرض عين على كل أ ح د في كل وقت و أ ن ه لا امتكاك ل أ ح د من وجوبها وهي مطلوب الله ومراده من العباد أ ر ا د الله سبحانه وتعالى منك أ م ر ا وهو الذي تنفع به هذا السفر وهو الذي يزودك في هذا السفر الهجره هجرتان ه ج ر ة ب ا ل أ ج س ا م وهذه أ ح ك ا م ه ا م ع ل و م ة ليس المراد الكلام, فيها. بل المراد الكلام فيما ه ا ا بل ل ر د الكلام ف يتعلق م ا ي ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه و ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ن ي ة ه ج ر ة بالقلب إ ل ى الله ورسوله وهذه هي ا ل م ق ص و د ة هنا وهذه ا ل ه ج ر ة هي ا ل ه ج ر ة ا ل ح ق ي ق ي ة وهي ا ل أ ص ل وهي هجره الجسد ت ا ب ع ة لها وهي ه ج ر ة تتضمن من و إ ل ى هذا الذي سوف ياتي بيانه هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه ا ل ر س ا ل ة و الذي نظر معنا انما كان مدخلا الى هذا المقصود و إ ل ى هذا المراه نعم فيهاجر ب ق ل ب ي من محبه غير الله الى م ح د ث ه ومن ع ب و د ي ة غيره ل ى ع ب و د ي ة ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه الى خوف الله ورجائه والتوكل عليه ومن دعاء غيره وسخريه و ا ل خ ض و ا له ا ل والذل له والاستبيانه له وهذا هو ب ع ن ه معني الفرار من الله قال تعالى ت س ر و ا ا ل الله فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إ ل ي ه وتحتهم وتحت, وتحت وإلى وسائر منازل العبوديه فهو متضمن بتوحيد الالهيه التي اتفقت عليها علامه الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين نعم يقول رحمه الله تعالى وهي هجره تتضمن من و ا ل ه فيهاجر بقلبه من محبه غير الله الى الى محبته ومن عبوديه غيره الى عبوديته ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إ ل ى خوف الله ورجائه والتوكل عليه ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانه له إ ل ى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانه له فهو فرار من الله إلى الله سبحانه وتعالى و أ ي ض ا ه ج ر ة في هذا القلب إ ل ى الرب و هو المقصود سبحانه و تعالى و هذا يحتاج إ ل ى أ م و ر لا بد من وجودها حتى يتحقق في العبد صلاح هذا القلب و حسن سيره إ ل ى الله سبحانه و تعالى و صلاح هذا السير الذي يسير فيه فانه لا بد وان تعترض هذا الطريق كثير من العلائق وكثير من العوائق وكثير من المثبطات التي قد تحاول ان تحول بين العبد وبين الوصول إ ل ى المراد والى المقصود وهو رضوان الله سبحانه وتعالى وبلوغ الجنه واخلاص القصد لله عز وجل وهذا هو بعينه معنى الفرار اليه قال تعالى تفر إ ل ى الله فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إ ل ي ه ان تفر من الله لكن لا إ ل ى الخلق لا إ ل ى البشر بل تفر من الله إ ل ى الله سبحانه و تعالى وهذه تحتها أ س ر ا ر ع ظ ي م ة سياتي بيانها إ ن شاء الله نعم يقول وتحت من و إ ل ا في هذا سر عظيم من أ س ر ا ر التوحيد ف إ ن ا ل ض ر ا ر إ ل ي ه سبحانه يتضمن إ ف ر ا د ه بالطلب و ا ل ع ب و د ي ة ولوازمها من ا ل م ح ب ة و ا ل خ ش ي ة و ا ل إ ن ا ب ة و ا ل ت و ك ر وسائر منازل ا ل ع ب و د ي ة لو لاحظت في أ ك ث ر ما يذكر هنا انه متعلق بالعبادات ا ل ق ل ب ي ة ل أ ن عليها مدار صلاح العبادات ا ل ع م ل ي ة كما قال النبي صلى الله عليه و سلم الا ان في الجسد م ض غ ى اذا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلب فبصلاح القلب الذي هو كالملك لرعيته تصلح الجوارح التي هي ك ا ل ر ع ي ة للملك فلا بد من م ر ا ع ا ة صلاح القلب و هذا الجانب الذي لم ه ن ا و ذكرنا أ ن ه كثير من ط ل ب ة العلم بل حتى كثير ممن من الناس من ع ا م ة الناس قد أ ه م ل النظر إ ل ى هذا الجانب و اسمح لهذا الجانب الذي يتعلق بصلاح القلب أ ن تريد ع ب و د ي ة لله سبحانه و تعالى لكن تريد ع ب و د ي ة ص ا د ق ة لله عز و جل فليست ا ل ق ض ي ة فقط ان تكون عابدا لله لكن تكون عابدا لله عز وجل حقا وصدقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج تحقرون صلاتكم إ ل ى صلاتهم وقراءتكم إ ل ى قراءتهم ومع ذلك يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر ض ي ة ثم لا يعودون إ ل ي ه فليست ا ل ق ض ي ة أ ن تعبد ولكن ا ل ق ض ي ة كيف تعبد الله سبحانه وتعالى تكون صادق في عبوديتك لله عز وجل مخلص, مخلص في عبوديتك لله تبارك وتعالى هذا لا بد منه ولا بد من حصوله وهذا لا يكون الا في اصلاح القلب لله سبحانه وتعالى لعلنا نقف هنا نسال الله سبحانه و ت ل يوفقني واياكم م ا يحبه يا الله صلى الله وسلم لن ي ح م د و على نصح ا ل ج ي ي ي ن ناقض كتاب ثالث صلاه